موقع رياض القران يقدم اعوذ بالله من الشياطين الرديين بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فزاجرات زجرا فاليات ذكر ان اليهاكم لواحده رب السماوات والارض إن شاركوا إن زين الدنيا إن زين السما الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لكل شيء فاض وحفظا لكل شيء فاض للنار لا يستمعون إلى الملائة الأعلى ويقدرون لجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين